اني فجأة وفلايت حبيبي ولو ولو هاي بقلبي تسليت ودغري ملايت خليني بالجو عتباني ندماني وعحالي زعلاني menni stadt le si mar Sita ma ghayrak maleeta waynak ya habibi rja mista'na youd ta'bani